وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون وترقبوا وزادهم خشوعاً ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيداً ما دمت فيهم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 تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم وترقبوا سيتذكر من يخشى قال رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا Fafteh bijni wabijn houm, fadha hou wadji ni wamma'iy min في ذلك الآية إن في ذلك إن في ذلك إن في ذلك ان في ذلك لآية وما كذا اكثر المؤمنين وان ربك له العزيز الرحيم فان ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعد الباقين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين